بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذِكْرٌ فَأَجْمَعُ مِنْهُ لِتُنذِرَهُ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ يَرَى رَيْبَكَ فَلَا يَكُونَ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ ذِكْرِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ۖ أَنِّي مِن رَّبِّكُمْ وَلَا تَسْتَجِيرُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ إِن تَسْتَجِيرُوا مِن دُونِهِ فَإِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ مَرْجِعُكُمْ ۖ فَلَا تَعْبُدُونَهُمْ وَقَدْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وليلا ما تغسرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فَوَدِّي وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ أَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يرزقون ولقد مسكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معيش اورقدناكم في الارض وجعلنا ما تشكرون وَلَقَد قَلَقُ نَاكُثُمَّ صَوْوَر النكُمثَُّ قُلن للِمَلِكَةُِدُولِ آدم قلَكَلِ قَلَقُكُثَُّ لا يجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال آمناك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قَا فَأذقُ مِه فَمَا يَكُ لَأَ تَتَكَب بكه فَقُلكَ مِنف الصغِرين ق تَدقُ مِه فَمَا من المنظرين قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثُمَّ لَقَطِيَنَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ <مضل> ثُمَّ لَقَطِيَنَهُم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولا تكن ذهثرهم شاكرين قال الخروج منها مذوما مدحورا قال الخروج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملا جهنم من حينا يبيشرك منهم لا ان بداهم لمنكم اي معي ويا ادم ان تزوجك الجنه فكلا من حيثتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين وَلَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَذَوْدِكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِدْتُمَا وَلَا تَفْرَبَا آذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّارِينَ فَعَسْرَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْذِيَ لَهُمَا مَا غُولِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا داوخ كلم الشيطان ويقول <تصفيق> يا لالا لا يعلمون لو وقال ما نآكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال ما نآكما ربكما عن هذه الشجرة إلا فَقَاتَنَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَقَاتَنَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ بَدَّلَهُمَا بِغُرُورٍ أَدَلَّهُمَا بِ لََّذاَا فَشَّجرَ تَبلَدت لَهُ مَا ثَْؤاتُ مَا وَقَفق يَقْسِ بَ عَلَْهِ مَ وَنذاَهُ مَا وَبّمَا أَلَم أَنهَكُمَا عَن تِكُمَ الشَّجراتٍ وَأَقَُّكُمَا إِ الشَّيْقَونَ لَكمَا عَرضُّ بم وَنادَهُمَا وَّوه مَا أَلَ أَنْهَكُمَا عَكِم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان قال لكما عدو كبير قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا نحن وتمحملا نفولنا من الخاتم قال في صوب بعضكم لبرض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال انسو دعو كل عدو في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك تستقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما قَرَأَ أَبَغِيَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنذِرُهُم مَّا لِبَاسُهُم مَّا لِيُرِيَهُم مَّا سَوْآتُهُم كَذَّبَ آدَمُ لَمَّا يَفْتِنْ نَفْسُ وَمَا كَانَ آتِيما انَّهُ يَرَاكُمُ وَقَرِيبٌ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَعْلِيمٌ وَقَدِيرٌ مِنْ حَيْثُ لا تَعْلَمُونَ إِنَّا جَعَلْنَا الا جعلنا السعطين اوليا للذين لا يامنون واذا فعلوا فاحشه قال وجدنا عليها لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون, ما لا تعلمون قل أمر ربي قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعمرون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء وأنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم قدوا دينتكم علم اشربوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني ادم خذوا لي لا كل ما اشربوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة دنيا خالصة يوم القيامه الا الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصة يوم القيامه كذلك فصل الايات لقوم يظلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِفُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِفُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 يا بني ادم ان ما ياتي انكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يا بني ادم ان ما رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا اخوط عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عنها كذب باياته فلم اظلم من من ترى الله كذب او كذب باياته اولى لك نصيبهم من الكتاب إذ ج أَتب المصون ييتَوت النم ق أيماكثُ تذون من قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا اضلوا قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قلما مَتَّ لَعَمَتْ أُخْتَهَا كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّتُهُ لَعَمَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا الدَّارَتْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عذابا من النار حتى جزارة فيها جزيعا قالت أخرى لأولاهم ربنا هؤلاء أرسلونا فآتهم عذابا بأكس من النار قال وقالت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم القيار لا تفتح لهم أذواه السراج ولا ينقلون الجنة حتى يرجى في ذنب الخيار وكذلك نجذي المجرمين وكذلك نجذي المجرمين لهم نَمَمٌ مِهَادٌ وَمِنْ ثَوْبِهِمْ قَوَاشُ دَهُمْ مِنْ جَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ ثَوْبِهِمْ قَوَاشُ وَكَذَلِكَ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 وَنَظَنَّ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن خِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِنِ مُلْأَهْ وَنَظَنَّ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن خِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِنِ مُلْأَهْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هدانا لهذا تجي يا لولا ان الله فصل الحمد لله الذي يدانى هذا الخلق ما لكن لولا ان الله لقد جاء اسقط ربنا بالحق لقد جاء ذالِكَ وَنُودُو أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنُودُو أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ ونادأ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادأ أصحاب الجنة أصحاب النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأل وجدنا ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين قالوا نعم فأذن مؤذن يقولون ان لا على الصاغي الذين يصدون عن سبيل الله ويرغبون عنها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَصْعَقُونَ لَنْ يَدْخُلُوهَا وَإِذَا أُلقُوا فِي النَّارِ أَنظَرُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا أُلقُوا فِي النَّارِ أَنظَرُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما قالوا ما انا عنكم جمعكم وما كنتم عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ظنتم لا ينالهم الله برحمته اه لا الا لا ينالهم الله برحمته ارسلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ان ارسلوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحكمون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أكيدوا علينا من الماء أمهم ما رضق قصورا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون كان <تصفيق> يومئذ كما نفسوا لقولك ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم فَيَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ فَيَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ نَبَؤُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ قد جاءت حصر ربنا بالحق فألنا فألنا من سفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فألنا من سفعاء قرق شروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قرق شروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في فستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في فستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يُخْشِي اللَّيْلَ مَا يَطُولُهُ حَسِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ يُخْشِي اللَّيْلَ اعراده الخلق والامر اعراده الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اقرأوا فالله رب ربكم تضرعا وخفيا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِي إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِي وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ان رحمه الله قريب من المحسنين ان الله قريب من المحسنين قوم الذي يرسل لياحا بشرا بين يدي رحمته الَّذِي حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ ثِقَالًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي يَكُلُّهُ يَخْرُجُ وَالَّذِي خَصْمُهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا وَالَّذِي خَصْمُهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَشْكُرُونَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال منء من قومي إننا لنا في ضلال يُغَرَّنَّ مِنَ الْغِيِّ قَالَ الْقَوْمُ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنَّ فِي رَسُولٍ مِنَ الرَّبِّ الْعَالِي قَالُوا أبلغكم مثالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم مثالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أراجبتم أن جاء على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أغجركم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا م فَكَزَبُ فَأَن جَينهُ وََّذينَ نعوسفُلْت وَأَوقَُ الذيينَ كَذَّب بآياتنَا انهم كانوا قوما عميا انهم كانوا قوما عميا وان يعذب اقاهم هدى وان يعذب اقاهم هدى وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين كفروا من قوم إنا لنراك في سفاهته وإنا لنظنك من الكاذبين قال النهل الذين كفروا من قومه إنا لنظنك من الكاذبين لنظنك من الكاذبين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 جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذوكم من فابكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بخطة قالوا قُرَفَاءَ انْظُرُونَا وَزَادَكُمْ فِي 119. وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سؤولها قصورا وتنحتون تُولَى الْإِبَادَ مَوْتَا فَكُنْ أَلَا اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض فَمُر من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مبشر من ربه قال الملأ الذين كفروا قومي الذي استضعفوا لمن آمن قالوا إنا بما أرسل بي مؤمنون قالوا إنا بما, إن بما أرسل بي مؤمنون قال الذين فعقروا الناقة وعسوا عن أمر ربهم يَا صَالِحُ يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة وعسوا عن أمر أ غرج وَجَتُ في دارهم ج فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لَكُمْ ولكن لا تحبون الناصحين فتولى عنهم وقال لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَقُلْ قَمْ إِنْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَسْتَوْنَ فتاك اذا ما سبق فيني اعذب من العاده انكم تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم, بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجهم من قريتكم 111. إنهم هلات يتصحرون 112. فأنجيناه وأهله إلا امرأته من الظالمين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتُفْكَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتُفْكَّ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أشياء ولا تشهدوا في الأرض بعد جساحها خير لكم إن كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَرْتَدُّونَهَا عِجَاجًا وَلَا تَقُومُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُرِيدُونَ وَتَحْسُونَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ مَن آمَنَ وَذَكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كيف كان عاقبة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاخبروا اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين اصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا يا شعير والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن فيه لكنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قال الله كذبا إن عرنا فيه التي قم بعد إذ مجان الله منها قل استوينا أعود الله كذبا إن عرنا فيه بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها جئنا علما وربنا كل شيء الا عالم واحد وتكلنا عالم واحد وتكلنا ردنا بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خيول أَرَأَيْتَ رَكَحَنا مَا وَبَّنَ قَوْمُنَا جِرَحَ حَسَبٍ وَأَنْتَ خَيْرُ الْبَاكِحِ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شَيْئًا غَيْرَ مَا هُوَ آتِيكُمْ بِهِ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه طوال ذلك لكم اذا لخاصون في داره جاثين اخذتهم ولفته في داره جاثين الذين كذبوا صعيبا كان لم يغنموا فيها الذين كذبوا صعيدا كان لهم القاصرين الذين كذبوا صعيدا كانوا هم الذين كذبوا صعيدا كانوا القاصرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ أَتَوَلَّوْنَ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ مِن كَافِرٍ لَكِنَّكَ أَسْعَى عَلَيَّ مِنْ كِتَابِ وَمَنْ لَمْ أَبْسَ الذَّاتِ قُوَّةً مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا دلنا ما كانت سيئه الحده حتى عف وقول فمن بدت ما كانت سيئه والسراء فاخذناه وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَكُنْ كَمَا استهزأوا أَلَمْ نُهْلِكْهُمْ وَالْصَّغَاءَ إِذْ أَخَذَهُم دُكَّتًا هُمْ لَا قُل لَّفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَّيْنُ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لِسِحْرٌ مُّبِينٌ وَاسْتَكْبَرُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افان امن القرى ان ياتي يوم بصرنا ثم <تصفيق> لأسنا ضحا وهم يشعرون أفأمروا مكر الله أفأمروا مكر الله فلا يألم مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يألم مكر الله إلا القوم أو لم يهدي الذين يرتون الأرض من بعد أهلها؟ على قلوبهم فهم لا يسمعون ورصدوا على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القران خص عليك من انبائها عليك من انبائها فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ورقنا أشهر أسلهم بالبيلات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك كلا فما ولى قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجد عصنا من بعد إن موسى فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَهَلْ غِثَّاقٌ فَتَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فرعون اني رسول من رب حبيقا على ان لا على الله الا الحق حبيقا على ان لا اقول على الله الا الحق قائلين من ربكم فاصلنا عن بني قد جئتكم ببينة من ربكم فأغفل معي لني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فانقصه فاذا هي تعبان مبين فانقصه فإذا هي تعبان مبين ونزرع آده هي بيض إن هذا ساحر عليم آي للذين قوم هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد ان يخرجكم فما بات قال ارج واقم وارسل في المدائن حاشرين قال ارج واقم وارسل في المدائن حاشرين يأتوك في كل عليم فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين قاولا يا موسى لننل المقربين قاولا يا موسى أعين الناس واستغربوهم وجاءوه سحر عظيم فلما ألقوا سحر فما يأكلون ائذ ينلقت ما يأكلون فوقع الحق وبطل ما كانوا يغررون فوقع الحق وبطل ما كانوا هنالك هم قلب يستحره ساجدين قومي يستحره ساجدين هارو آمنا برب العالمين هارو آمنا العالمي رب موسى ان اذا مكر مكرتموه في المدينه تخرجوا منها اهلها ان اذا مكرتم مكرتم في المدينه تخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فسوف تعلمون لَهُمْ قُطِّعَ عَنِ أَيْدِيكُمْ وَأَوْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ فَمَلَأَهُ صَلْبًاكُمْ أَجْمَعِينَ لَهُمْ قُطِّعَ عَنِ أَيْدِيكُمْ وَأَوْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثم إلى ربنا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اننا مسلمين ربنا افتح علينا فرجًا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتخذ موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قُلْ لَهُ يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْمَكُوا آلِهَتَكَ هُوَ ذَٰلِكَ قَصْتُ لَنَا أَوْ نَتَّخِذِ النِّسَاءَ أَوْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا قَالَ مُوسَى قَوْمِئِذٍ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ إِلَّا يُورِثُهَا من يشاء العاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين قالوا اذينا من قبل ان تأتينا من بعد ما جئنا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال أساء ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا فو بنينَ وَنَقُص مِنَ السَّمَواتِعََّم يَذكَون وَقََنالَكِرونَ بِسكِينَ وَنَقُص مِ تَمَواتين عَهُم يجكَون فَإذ ان تقال لنا هذه اي جاءت قول حسنه قالوا لنا هذه وان تصرهم سيئه يغيروا بموسى ومن معه أَإِنَّمَا قَائِلُهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَإِنَّمَا قَائِلُهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَ تِنا بإي بِآيَةٍ لِتَسْحَرَنَا أَفَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِي فَقُولْ مَنْ مَنَاءَتِنَا بِآيَةٍ لِتَسْحَرَنَا أَفَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِي فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ لو الضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرضلنا عليه المطوفان والجراد والكم لعض الضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وَلَمَّا وَقَالُوا امُرْ لِجُذْ قَالُوا يَا مُوسَى رِعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ وَلَمَّا وَقَالُوا امُرْ لِجُذْ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني فلما كشفنا عنه مريد إله أنتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عما غافلين أنتقمنا منهم فأورقناهم أوصن قَ الذيك يُستاصُون مشارفًا أض وَمغاارب التي بطاف قَ الذيكستّاقون وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بِمَا قَاهَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَمَقِ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَمَقِ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم وجاوزنا كالإسرائيل فالبحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلى قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ قَال إِنَّ لَكُمْ كَفَرًا تَجْهَلُونَ إِنَّ أُولَئِكَ مَذَمَّمٌ مَا هُمْ فيه وباطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال اضي الله ادغيكم اله ا وهو فضلكم على العالمين قال اضي امه ادغيكم اله وهو فضلكم على العالمين وَإِذْ أَن جَنَكُم مِنْ آالِثِرونََثُمُونَكُ سُ العزَاب وَكِد أَ جيَيْنَكُ يقتلون أجلاءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أجلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك فَوَارَ عِنْدَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَوَارَ عِنْدَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفتدين وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفتدين وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَ قَوْمِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ قَد لر ان تراني ولاكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني قد لر تراني ولاكن انظر استقر مكانه فسوف تراني َلَمَّ تَجَلَّ وَُّولجَبلَلجلَهُ دَك وَفرَو مثَ صق كَلَم بكَجَلَّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ الْقَوْلَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ قَالَ يَا مُوسَى صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال يا موسى صفيتك على من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَامِ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَامِ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شيء تَقَضَّى ذِي قُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا تَقَضَّى ذِي قُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا تأصق عن آيات الذيينَ يتكَبضونَ في الأفضضِ بِغيررِ الحَّ وَإ أرَو كل آثِ لا يؤمنِنُ بِهَا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بِهَا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يَمُتُّونَ تَذِلَّةً وَإِنْ يَرْمَتِلَ الْغَنِيُّ يَسْتَفِهُوُ تَذِلَّةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا والذين كذبوا باياتنا غلق الخيره حبست اعمالهم والذين كذبوا باياتنا غلق الخيره حبست اعمالهم اليجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدي من فلهم اجلا جسدا له قويا واتخذ قوم موسى من بعدي من فلهم اجلا جسدا له يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أَلا يَوْمَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ وَلَا يَهْدِي إِلَىٰ سَنِينَةَ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 قُلْ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ بَرَزَ الْقَوْلُ بِالسَّمَاءِ وَلَفَّ قَوْلِي مِنْ, من دَاعِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْخَلَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ وَأَلْخَلَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أخيه يدوه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ان يامن مع القول القوي قال ربك لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال ربك لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وان كان ارحم راحمي ان الذين اتخذوا الليل سكنى يَنَالُهُم غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان الذين اتخذوا الليل سكنى يَنَالُهُم غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ وكذلك نجد المستري والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وقفك من بعد آن رسول رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي نسخة آهدا ورحمة للذين هم لرب يرغبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَتُهْلِكُنَا جُلَّ السُّفَهَاءِ إِلَّا فِتْنَتُكَ ضَلّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّ نفس تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير وَاصْبِرْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ هَدَنَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وسعت كل شيء قال الذي أصيب بمن اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يستقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يكم فتأتبها للذين يتقون ويقصون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤذلون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف الذين يتبعون الرسول للنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والنجي يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث يحرهم بالمعرف ويجآهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث وَيُحَرِّرُ وَعَلَيْهِمُ الْقَبَائِلَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُم وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحَرِّرُ وَعَلَيْهِمُ الْقَبَائِلَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُم وَالْأَغْلَالَ فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واستبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واستبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المسيحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم لله الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت لا اله الا هو الحي القيوم فآمنوا بالله ورسوله النبي الامين الذي يؤمن أمنوا بالله وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أم تُن يَهْدُونَ بِالحِسِّ وَبِهِ يَعْجِلُونَ قَمِينٌ خَوْفُ تَهْمَشِي يَهْدُونَ بِالحِسِّ وَبِهِ يَعْجِلُونَ وَقَصَصْنَا مُوسَى تِسْعَ عَشْرَةَ أُسْبَاطًا أُمَمًا وَقَصَصْنَا مُوسَى وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ٱسْتَسْقِى قَوْمَهُۥ ۖ قُلْ أَنَضْرِبُ بِعَصَايَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَبَشَّتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ٱسْتَسْقِى قَوْمَهُۥ ۖ أَنِ ٱضْرِبْ ذاك رسم ابن حسنا صوتنا قد علم كل اناس مشربهم قد علم كل غلات مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام عَلَيْهِمُ الْبَأْسُ وَالشَّرُّ قُلْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ قُلْ مِنْ فَضْلِ رَبِّي وَلَهُ الْعَذَابُ وَالْمَغْفِرَةُ وَمَا وإذ سيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وإذ سيل له مسكنوا وآله القرية وكروا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنديد المحسنين سنديد المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا يَظْلِمُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون بالسبث اذ تاخيهم حيتانهم يوم سبثهم صرعا فاسالهم التي كانت حاضره البحر اذ يعدون بالسبث اذ تاخيهم حيتانهم يوم سبثهم صرعا إِذْ تَحَمَّدُوا يَوْمَ سَرَتْهُمْ شَرَّهُ وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَثْبِتُهُمْ إِذْ تَحَمَّدُوا يَوْمَ سَرَتْهُمْ شَرَّهُ وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَثْبِتُهُمْ كَذَالِكَ نَجْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا جَعَلَكَ نَذِيرًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ لَهُمْ مُهْلِكًا أَوْ مُعَذِّبَه عَذَابًا شَدِيدًا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمَتَعِذُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ لَهُمْ مُهْلِكًا فَماذا يَشْكُونَ وَلُومًا فِرَتًا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَشْقُونَ إِنَّ دِيكًا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَشْقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّ جَيْنًا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن السور وأخذنا الذين ظلموا فلما نسمى بطلوبه أنجينا الذين يشأون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عسوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين فلما عسوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم ثوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ مُصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ فَاجِرٌ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَرَوْنَ لَهُمْ فِي الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لعلهم فخلف من, بعضهم فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدمى ويقولون سينفر لنا وإن يأسهم عرض مثله يأخذوه فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدمى ويقولون وإن يأتي المرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يؤخذ عليهم ميتاق الكتاب أن لا الله للحق ندرة باثيه والداه الاخره خير للذين يتقون فداه للذين يتقون افلا تعقلون افلا تفكرون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 وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ضلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقن الجبل وذو ما اتينا بقوه واذكر ما فيه لعلكم تتقون وذو ما ارسلنا فيه ربك من بني ادم منب وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم وإذ أقل ربك من بني يقول يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين هاربنا شيئنا اي تقول يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين او تقول انما 119. وارك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُنْفِقُونَ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُنْفِقُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, يرجعون وَاسْلُ آتََّهُ آياتِبَن سَلَغ منِ فَأثبَم الشَّ خامُ فَكَانَ مِن الغوي وَكلعَ مِ بََّبي آتََّهُ آيات فَ فَلَغَ منِ فَأسباب الشَّ قَاالُ فكان منِ الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكن انه اخلد الى الارض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكن انه اخلد واتبع هواه فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وذلك حزر القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقفص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأن وَمَا هُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ أَأَتَى الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَمْ كَانُوا هُمْ ومن يضلل فاولائك هم الخاسرون ومن يضلل فهؤلاء مقطعون ولقد ربنا لدانمكثير من الجن والانثى لهم قلوب لا يفقهون بها وَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَنكِتُونَ قَوْلَ اللَّهِ وَيُعْرِضُونَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا انْفَعَتْهُمْ الضَّرَّاءُ قَالُوا لَوْلاَ كُنَّا مُؤْمِنِينَ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا, ولهم آذان لا يسمعون بها لهم لا يكل فول لا يسقه لذيا ولهم اعين لا ينظرن لذها ولهم اذان لا يسمعون لذها اولئك كالانعام بل هم اظل ؤلاء هم الغافلون اؤلاء هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله, فادعوه بها ولله فادعوه بها وذروا الذين يلحدون تي اسْمَائِهِ وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاكُمْ ذون بالحق وبه يعذبون وان قد قضينا لهم ما كان يحول بالحق وبه يعذبون والذين كذبوا باياتنا سنستدرهم من حيث لا يعلمون وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَسِيمَ قُل لَّهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَسِيمَ ما بصاحبهم من جنة ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نبيهم والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم أعلم ينبو في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب فَإِنَّ أَحَدًا بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَإِنَّ أَحَدًا بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضِلِّلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مَن يُضِلِّلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ادي وقطاد الله ثقلت في السماوات والارض ثقلت في السماوات والارض لا تاسيكم الا غوثه لا تاسيكم الا غوثه يسالونك كانك حنين عنها يَظُنُّونَكَ كَأَنَّكَ حَمِيمُ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَنَا نَافِلٌ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَنَا نَافِلٌ لَا يَعْلَمُونَ كُلًّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ كُلًّا أَمْلِكُ لِنَفْسِكَ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا أَلَمْ الْغَيْبِ لَسْتَ كَبُرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَا السَّن يَسُ أَلَمْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَ كَبُرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَا السَّن يَسُ إِنَّنِي إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وذكير لقول يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو خلقكم من نفس واحدة وجارها زوجها جاريها من هي ا فلم مات وغشى حملت حملا خفيفا فمرض به فلم مات وغشى الله ربهما لا فلما أسلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ليكونن من الشاكرين فلما أسلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا ليكونن من الشاكرين أَفِيمَا آتَاهُمَا فَلَمَّا عَتَاهُمَا صَرِيحًا جَعَلَ لَهُم صُوَرًا أَفِيمَا آتَاهُمَا, آتاهما ۖ فَتَعَالَى الله عما ايُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ايُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ قُلْ إِذًا ينصرون وإن تدعوهم إلى الودا لا, لا, لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أم أنتم صارحون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون فَأَرْجُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَرْجُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَوْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَوْجُلٌ يَمْشُونَ أَم لَهُمْ أَيْدٍ يَرْقُصُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَيْدٍ يَرْقُصُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا, فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل والذي الظل الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون لا يستطيعون نصركم ولا واراء ان اتهم يوم صر وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وان تدعوهم الى الهدى لا وهم لا يصغون قُلِ ٱعْفُ وَأْمُرْ بِٱلْعُفُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِدِينَ قُلِ ٱعْفُ وَأَمُرْ بِٱلْعُفُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِدِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ نَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ وَإِنَّ مَا فكي نستيطع لنزغ فاستعذ بالله إنه سميع علي إنه سميع علي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون جامسا خائف من الشيطان تذكر فإذا هم مرصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَهَا فَإِذَا جِئْتَ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْتَوْعِي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ ارْكَعُوا فَارْكَعُوا لَعَلَّكُمْ واذكن ربك هناك نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين واذكن ربك هناك نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن